الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. سما المؤلف أفقه الله، إملان وقاند، فريضة الصلاة على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام indo naogo au anwani ile kwamba swala ni faradhi na faradhia na nabii wote ina mima يدل على مكانه الصلاه ketika mambo yanayoonyesha cheo cha hii ibada ya swala waidha maqdarha na ukubwa kilango إجاب الله إياها على جميع النبيين من الله سبحانه وتعالى في, في صالة ومن نبيه وط عليهم الصلاة والسلام في ونشى ما كان نقدر يا صالة أو كبوك وإخباره عن تعظيمهم إياها ناكتوف خبار الله سبحانه وتعالى في القرآن وأنبهام نبيه القوة في عبد بيش صالة كي تكوز صالة وقد ورد ما يشهد لذلك نا كمكوجا دليل ذا شودية جنبهيلو ويدل عليه في مواضيع عديدة من القرآن الكريم كمكوجا آية سهيمو. كذا عن ذنب القرآن كونيشكم بهوا من نبي والكصالي. نا والكوة كتكوز الصلاة هذا كتجى مفانو مفانو يا نبينا آية جنازهم ذا هي, هي مسألة kamba wao walikuwa kiswali na wakiamnisha sana kwa kwanza ameanza na qissa ya yunus alayhi salam asema awalan ma qala allah fi qissat yunus alayhi salam in allah subhanahu wa ta'ala zatelezea kwenye qissa ya yunus alayhi salam hina الله سبحانه وتعالى كتميه بعد يتميز فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم البعث يعني يونس عليه السلام لو هقوان katika wakati kusali kama angekuwa sisi katika wakati kusali basi angebakia huko kwenye matumbo mpaka siku اه ابو ابو فكرت وجهه انا ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس فيما معنا مسبحي قالا من المصلين لنا المصلين لو ان يكون يونس عليه السلام أبو سعيد من جبير مثله في كذا ينقص عليه ان يبكي هبوا وكان سعيد بن جبير وقد مثله فاو ها العلم المسبحين في مجرد التسبيح تسبيح زينجنا يطلع على الصلاة يطلع على, على الصلاة على الصلاة لذلك ورد فтик حديث كونشا جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال ابن عمر ولم يسبح بينهما ولم يسبح بينهما في حين ما رغم حكوله تسبح بنات يعني أقصى الصلاة أقصى الصلاة أكيفان يجمع هو أقصى الصلاة بعدية أو كيف أن يجاعه هو حصاله السنة بعدية ثم أنا ولم يسبح يعني ولم يصلي وبهوجة كشريعة تسبح كما أنا صلاة كما هذا من آية سمجرد كذى تسبح يعني كصالح طيب طبعا هي كصالح كذى كشريعة كتفوتي نفسه أو كستان كتفوتي صلاة كسائره كما صلاة كجامع ولكنك للجانا شريعة كالكم مني كصالح واضح نا الفي تكوزا سالا نديا كتفيقوا نديا الله كفعل سماك ينتفيقه الموكوا إن كنت تكوان ذا بيل يسمع وذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب بإسماعيل عليه الصلاة والسلام البكوان لنا إسماعيل إبراهيم عليه السلام اللي فيم امتحاننا الله سبحانه وتعالى أم تكوز مانه نبليك مكة ونجان و فكياتيين مماكي لا أنيس ولا هكونا شكول ولا شك نا أكتوكنا يلقوا شام يلقوا شام أكجنا ينبقى مكة أكا موكا كما الله ممريش ونجن يبقى الكعب أكا موكا هاكو أكا شكا جي أكرو دي ذاكي شام في للصين قوع، فأسكنه بوادي ليس به أنيس، أكم وقت كن يجع وعماه كون من ذات ينم مادي، أكون منكم كم بعد ولاكم شبلش؟ فقال الله كسموياه هي حادثة هي قصة، بعد يعني إبراهيم عليه السلام كم واتم كي نتوافق؟ حسيه روما، حسيه روما، نال بقوة يوendra kila alkimuuliza mbona anatufanya hivi mbona watueka hapa yeye alikotaki kumjibu atakikumjibu anyamaza kimuuliza anyamaza akamwambia allah amaraka ni allah subhanahu wa ta'ala alikomrisha afanye hivyo akamwambia naye ana basa kama ni yeye amekomrisha ila baada kwa weka akaenda nyuma ya jabalii akasema hii dua akajificha na wao kwa hawamuoni akatoka eh kwa huruma ya ahli yake na mtoto wake kisha rabbana inni askanatuna liriyati di wadin ghairi dizarh amwambia allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ameweka dhuria yake kwenye mlima au majangwa ambapo kwamba لا تسمع كسي بنجاتا كنا كولا، ونام توندا كنا، وعدين غيري ليزرع، بحوميج جيتشوت، لكني عند بيتك المحرم، بالي نبغاكو سكوف، بعد أحبوا إبراهيم عليه السلام يبلغون ذا اللي وهم بيا كسماد يا ربنا ليقيم الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة. إذا مولا وجاليه منك السلاميشة فعله يدوريه ينقول ليا شفا واضح إذا ما نعقبه مباشرة فيا ونشغازي كمغالي من نبيه والكي تقوله فانا صال فانيني حقو تمك عبادة نجينة حقو وامبيا دوريه ياك عبادة نجينة يوتو ويشيك استقوى وسببه قيان وسببه صالا لو فنقو وقت لاتيش اكيش اكو مامبيا صالا كما من مامبيا عبادة زود واضح Lakini salah tienda kombo kelap. Tiada kisah untuk Kombo. Kom. Tu maha kabusiyah hilang mula Kwanza kesemarahan Rabbana Dari niranikusmani kesala. Walam ybkur amalan غير السراء. Semasa. amalan injin Ibrahim yoyte isukwa nisala. Fadhlah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah. Dllah wala yuaziha wala hakuna amal unaweza kutoshana na swala maana hu nnbi ketikaambia allah ibrahim alaihissalam na yeye limealim nimjuzu sharia nimjuzu allah subhanahu wa taala kama ajua kuna ibada nyingine ni wao rangeitamka hiyo nyingine lakini hakutamka litamkane swala pekee tim dalilashana konesha bas hakuna ibada tukufu kama swala hata sharia zidi tangulia waqala taala allah katuwambia kwenye aya وإذ بَوَّأْنَا لإبراهيم مكان البيت أمير مسلاسالما إذ بوأنا يعني أنكر إل كوبكا فيني تلיפו مونجوزا إبراهيم عليه السلام بوأنا يعني هيأنا تلقو متارشيا نتكلم لك هذا إبراهيم عليه السلام مكان البيت الله المبرّيش إبراهيم عليه السلام يين جل كعب يين إسماعيل سفتي يين غافل بقى الله الملك إذا يين فلان قواعد البيت من القواعد كزمتي شمانة سنبقى الله مو نشان المقواهات بقى كسمة بوقنا يعني أرشدنا في الملك إذا نتقدم يعني هيا لو الله سمعت الامتارشيا إبراهيم نتقدم لكيه إبراهيم عليه السلام مكان البيت mahali pa kujienga nyumbayan kalau mahal jani utahijienga hal-falan kisha kafirma Allah tushrik di shay'a ini amr Allah subhanahu wa ta'ala empatia tumiwaki alaihi salat wa salam baada kujienga nyumba hai kujienga kwa malengwe shirk Ah, hi nyumba disimama kutawahi Allah sana, wa ta'ala ni katika malengwe kujienga nyumba lengwe lakwanga ni Allah tushrik di shirk مسلم الشركة فتجت يعني بعدة جنون ب؟ إذا نطوات لله هذا فقط. سير كطفك الشرب لما مبنجينا. ما يصلح؟ نهين كطبق شريعة جنون. الله سبحانه تعالى ألف من بإبراهيم جنون ب مباشرة من قبل الشيء. نقوله قان. هينون ب يصير سبب وراء تكديك له؟ نقوله. كيشك من مياه الطهير بيتي للطائفين والقائنين والركع السجود. لا كم أمريشة أن من يكوي تهريشة هنيومبا. كلا كي تجيء وسافى أن من يكوي سفيش. كلا كي تجيء وسافى أوي من يكوي سفيش. ما ننيومبا تكوفى الله سبحانه وتعالى. ألا تريشة ولا من يكوي كطفو والقائمين على الصلاة. <salih> قائمين للصلاة. من يكوسماما كصالي والركع السجود لا يكوسجود ولا يكُنُكوف. واضح. لو حب مباه شرط أجدعادا صار، وذكر من دعائه أقتاده لذيك من دعائات إبراهيم عليه السلام كوابيا للرязات، رب جعلني مقيم الصلاة من ذر ومن ذرية ربنا متقبل الدعاء. يمبيه من يبغان زاعني من يقسم ميش صار، ومن ذريةنا ذرية، وترى من يقسم ميش صار، واضح، هذه قصة سفيرة الكتابة. ثاني، وقال في شأن إسماعيل عليه السلام أكد الغمزة قوس إسماعيل في هذه الليلة الله كسيما واذكر في الكتاب إسماعيل كبوك إسماعيل عليه السلام في المتاجة في القرآن يعني في كتاب إنه كان صديثا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله سبحانه وتعالى أي ليس أتميها في إسماعيل عليه السلام نالك هو صادق نالكوا صاروا يعني مقولي، على أبتدأ جاهد، أبتدأ زي ما عانا، كي عانا أنك تكرزك كمان ولد وجان، كيشا مباشرة تمسيف نعمل نجينه بعد هي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني إسماعيل عليه، وكان يأمر أهله، كيومريش أهل زاك عبادين، ييجي عباد البك يومريش أتوق بالصلاة والزكاة، صار لفان ذاك كيشان. هني كوسو عليه السلام. ثم النبي هو تطقطة وبيان أمره هي إبداع كبر. قصة شغينة في شأن إسحاق، في شأن إسحاق ناوت إنه تدرك إبراهيم عليه السلام والسلام الله عليه وسلم. هني كونيش بركة دعاءك، بركة دعاءك. القسم مقيم الصلاة من ضرية. الآن ضرية إبراهيم عليه السلام تواجه إسماعيل، أن تواجه إسحاق. إنه قصة كأننا نكتوس إسحاق عليه السلام وضرية نضرية آياتنا فيها لوليزيا التسيمة الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب ناخلة الله سبحانه وتعالى تُكَمْ فَقْفِبَ زَوَاجِ تُكَمْ زَوَدِيَة نام إبراهيم عليه السلام زَوَدِيَة زَوَدِيَنِي يَنِي وَتَوْتُ وَتَوْتُمْ تُونُ الزوادي تبقى الله سبحانه تعالى من النعمة طيب النعمة أو زوادي هي إسحاق ويعقوب نافلة ألفها إسحاق يعني أنت تترك كثيرا ذريا إسحاق ألتقى يعقوب عليه السلام كثيرا ذريا إسحاق نولقوا من نبيه الله سمع لإبراهيم كثيرا ذريا ذاتها وإسحاق ويعقوب نافلة نافلة يعني عطية كفاة اليم با ابراهيم اسحاق و يعقوب كما نافل يعني كما اتى عطيه وكلنا جعلنا صالحين نوتيها الله سبحانه وجاليها وجاليها يعني منادين اسحاق النبي و يعقوب النبي يعني كون شبرك دعاء ابراهيم عليه السلام نا هي ولا شو مهمو ام شكو امبيا واتوت مهمو ما يتكلم يعني كلام يعني خطير أو أيمونيكوا بيزا، أصلح، ما يسولف، ما تدري، ما تعرف الإجابة، لا تفعلوا زنكم زمزوري، لا تدعو على أنفسكم إلا بخير، جنس الله مسيا، فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون، إذا كنتوا أبى زو كسم آمين ملايين خلاص، تبي تيجي غالي أو كالي، هو الأول نكون في بيتي واللي معاك، ناسي زنكم زلا خير. أكتاك ذنبهم ذنبهم زخيري من تكتخير دعا فهم بيع إسلاح أقول إسلاحك الله الله إسلاحك مثل هذا الكلام وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْخَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ بعدك وفان إما الله تُفالي فيها وحيدك وأنبياء وفاني خيرات لنكتك خيرات وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لنكتك فعل الخيرات ya na kwa فعل الخيرات saala alkhairat bas lakini kuhitaji tena khas kuonesha tashrif na takrim ya الخاص بعد muhimu ngoja zikro khas baada ya al'am ni mbali ya takrim na tashrif na kuonesha adham ya sala kwa hiyo alkhairat kusema ta'ala alkhairat swala ni katika khairat na mingine lakini baada ya kusema fa'al alkhairat akahitaji tena khas katika iza لكنوا السهال هلا الله فاده كتجسالتو شمعنا إنكم أنتم تكوبون لا كتبه زو خيري أي شيء واضح نكون تاجي خاص بعد عمل معنا إلى كتبنا تكوبوا تنوين آه كتب كوزة إلى كتبنا تشيري وكمان بيا بعد ذلك وإقامة الصلاة وإيتاء الذب يجزهم ذكوز شأنهما أصحاب عليه الصلاة والسلام وقال في قصة شعيب يتناه قصة شتان المزاج، وتبغى قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، لما نهى قومه عن عبادة الله غير الله، الفواك تز وتوكي، وابوده وأول ينجينه سقو الله، يعني فواك تز الشرك، ونهأهم عن التطفف في الكيف، أو عن التصفيح، الفواك تز، وفن التنقيس ونقيفه، التصفيح يعني التنقيس. Wa kipima walikuwa na tadia hawa kimizi nizani. Na amikuja kwa yedriwaya. Kwa mba wawa walikuwa na keilindili. Ya kununulia huwa nkubwa. Alafi ya wawo kuuza huwa. Metinia. Yani ya kida kinuwa. Mutimiza. Yesta ufunu. Wanafanya ifa. Waka jaza gaza. Wa iza wazanuhu. Humi usiru. Lakijia wa kipima wawo. Kwa uziyawatu. Yusiru. In beson. Laki ni pun nak kaji nuliah. Anak ayah cakap kubang kata iyal. Beliau bilahit tadi ambai awak katakan. Aku cuma wasan. Wa Kaulu aku, fakalu aku Ya syaitu. Asalatuk ta'amuruk. An ntruk ma abauna. A? Aku membiak dia bilahit asalatak. Nasi ndio za kufanya yeye tuamrishashishi tuatae shirkietu lukuta kwa wazazi ehonekana niyo suraya kurana kuamrishasha yeye wow hawaa aina maana gani wow hawaazimishi swala alizara hawakoona swala ni kitu choto na lawakumkemea shaid halakumkemea kwa ibada yote sio kwa ibada gani afalatuka fadalla ala وهم يعرفون نواه وجوهكز يسالهم كم بتنها عن الفحشة؟ أقولكم. ثم أنا مباشرة كم كيرينا؟ وسبو جوهو كنا كوبا كمليلة. ركمنبيع. صلاتك تأمرك أن ترُك ما يعبود آباءنا هي صلات بينك فانه. وتكتاز سريشل بالكرة وذات. وفي ذلك ركتك هي آية دليل على أنهم لم يكونوا يرونه تعظم شيئا wa alko harmonii shuaib akitukuza ibada yote min al a'mal katisa amal illa ta'zim yani illa salat do maana akamtaja nayo kwa sababu harmonii ibada nyingine ile yakuba alayhisalama anavoipa yani shuaib anavoipa umhimu na anavoitukuza haokuona isipokuwa ni sala na maana akamtajanaayo kwa sababu yeye kana ni amu msala alikuwa kitukuza na alikuwa kitambua sala idhani kawa akamtaja nayo أولها قتال جابا جزنجينة بزوت. نفّر بانزلقوا، زلقوا جابا جزنجينة بزوت. سو. ملجئنا يا موسى عليه السلام لابتسامة. ستة، قصة جا ستة لقتال جا وموسى عليه السلام. نية قصة جا موسى عليه السلام قربه الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى للقروديش. أكبر ثانيا أكو كريمنا نجيا حالي أكون نغون نايا لكن نغون نايا في سنقمز نايا وكلمه ناكيونجيا نايا كسوتي تكليما ثانيا فكان أولا ما افترض عليه بعد افترضه عليه عبادته اللي كو جمع لقوان زبا كنفرضي موسى عليه ثلان بعد كنفرضي عبادة لإقامة الصلاة جمع لقوان زبا اللكم عمريشا اللي كوانه له إقامة الصلاة وَلَمْ yanssa lahu عَلَى faridata غَيْرِهَا wala hakum tajia faradhin minniya yati Allah Musa alayhi salam fa qala tabarakata ala mukhatiban kazungumza Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza na Musa bi kalimatihi kwa maneno yake subhanahu wa ta'ala أكمل بي موسى عليه السلام فاستمع لما يوحى. يعني إيه؟ إنني أنا الله. إيه قلت الله ما لي ذا. فاستمع لما يوحى. سكلي هو وحي نافيرا. هاي نافيرا سكلي ذا. أكمل بي إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فع. لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لكي. أما لذ الله سبحانه وتعالى كم يندي ولا حق ولا كن ملا وفبودي كحقق سكونيه كشه كم بيا أموا بود فعبدني مم بيا موسى عليه السلام كون ماني كوني بود كتلك عبادة كم تجيه نني فأقم الصلاة إن كلك عبادة مهم واسسها ونني فأقم الصلاة لذكره سماه شفلا قاديل كوني كموك كن نكوني تالي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 كنعونا نم. لذا الله سبحانه وتعالى لم من يبدأ مناجيه حكم وأنزيا يلمون يكنعونا ناعم. لمن موسى عليه السلام حكم وأنزيا وكلمه نمون يقسمون ناعم. حكم وأنزيا بفريقه حكم وأنزيا فردياته أول منها معنز أيديه صار. إلى فرديات معز الله لو أنزلكم أمريشة موسى عليه السلام. ثم كان من أول ما أمر به موسى عليه السلام kisha jambo la kwanza yeye Musa kuamrisha Bani Israili eh an ya'muru bani isra'il kuamrisha bani isra'il baada an aamanu baada kuamini ni afsala so yeye pia aliamrisha sala na yeye alipopewa tume baada kuamrisha bani isra'il tauhid na iman ya amri ya kwanza aliwafatia pia sala hiyo inaonyesha kumhimimu au aina ila Musa wa athihi موسى أنا نجيكي يعني هارون عليهم السلام أن تبوء لقومكما لقومكما بمصر بيوتا يعني قام ليش وجيّن جيّ وجيّن جي مصر نيومبا تبوء يعني اتخذ اتخذ ذاكين نيومبا ذاكين مكاو ثانيين مكاو مصر كيشا كومبيا ووويليوت وجعل بيوتكم قبلا نموفان ينومبا زينو نمساجد هني ما البكفال iblā ya ni masjid di antara musa ali sebab niun berangkara maghuf salib indah mana salah niun berzikir kusilir niun berziarah dan berikan anis salib fani ibadah salat untuk itu maka sesama hafal wajah loh baju takum iblā kisahkan janin waqiy musa waqiy musa niun berdiri musa fani masjid waqiy musa alafna daniak musa ali tiin ibadah kawan zat musa alaihi salam من بيهاتي آرون عليه السلام وكينا نصر وخانهي واضح طيب فإذن قصة ستة بعد ننجين فكا المتاج إثنائك تكوية كما لديها سنكوية إن شاء الله تعالى طيب نكتفي بهذا القدر الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه